وَيُذِلُّ لِلْكَافِرِينَ لِيَعَذَابًا شَدِيدًا الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ هَوَاءَ حَيَاةٍ وَجَاهٍ هُنَالِكَ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 ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كسرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني كمير ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم طوم نوح وعاذ وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاهد ان انتفضوا فردوا فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا اننا كفرنا بما ابسلتم به واننا في شك مما تدعوننا اليه مريد قالت رسلهم ما الله شك ما السماء يَدْعُوكُمْ لِيُغِيرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّوا نَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّوا عَمَّا كَانَ يعبد آباء بسُ القال مُبين طَالَتْ لَهُم سُلُ مِ نَحْنُ إِلَّا بَشَهُم مِتْنُكُمْ وَلكِ اللَّ وَلكِ اللهَّ يَمُ عَلَ مَيْ يَشَهُ مِن, من عبَادِ وَمَا كانََلَنَا أَن نَّتِييَكُمْ بِسُقَالٍ إِلَّا بِِ الن عَلَى اللَّهِ فَيَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَن نَّتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَيَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَّا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ من أَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٌ وَاسْتَفْتَفُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّالٍ عَنِيدٌ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 مثل الذين كثروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الطلال البعيد فلم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق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 وَعَدْتُكُمْ وَعْدًا حَقًّا وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تُنُونِي وَلَا مُؤَنِّفُكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِحِ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَاءٌ أَلِيمٌ وَأُدَخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ, جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّاعُ خَالِدِينَ فِيهَا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 تُؤْطِلُهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ وَجُذُورُهَا فِي الْأَرْضِ مَالِهَا مِنْ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 وإنما يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليطلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا, وينفقوا مما رزقناهم لَوْ عَلَانِيَه وَيُنَافِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا عَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْنَهُ وَلَا خِلالَ اللَّهُ الَّذِي خلق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 وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لَكُمُ الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تخصوها إن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 اتبعني فانه بني ومن عصاني فانك غفور رحيم ربنا اني اسكنت منذ الريه بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيم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 رَبَّنَا وَتَقَبَّلِ الدُّعَاءَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا ما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء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 وَإِن كانََ مَكْرُون للتَزُولَ مِنجِبَال فَلَا تَحْسَبًا اللهَّ مُخْلِفَ وَعدْدِهِ ررسُلَ إِ اللهَّه عززُُ تِ قام أَوومَةُ بَددَّلُ الأرضُ غَيْرًَا الأرض وَسَّموات وَبَرَزَ رَبُّكَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِ دُهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النار